الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بَسَطْتَ رِزْقَنَا وَجَمَعْتَ شُرَكَانَا وَأَحْسَنْتَ مُعَافَاتِنَا وَمِن كُلِّ مَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطِنَا لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ هٰذَا لَكَ حَمْدًا كَثِيرًا لَكَ الْحَمْدُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا فِي قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ سِرٍّ أَوْ عَلَانِيَةٍ لَكَ الْحَمْدُ حتى ترضا ولك الحمد اذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم